بسم الله الرحمن يصغر <تصفيق> ما لا <تصفيق> Lord Yeah! قال بيصير الذين كفروا له رب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر این که merey وما يؤمر مؤمر ولا يوقص من عبره إلا في كتاب scorn Młość студien Eccellency da yeah. والله هو الظني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك إنما تكون في وله Oh, oh, من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من all yeah. burden ایمید إن الناس والاتى وسل قومي ما Kali I أبين هو بصير ثم ما أمرنا كتابنا نبين Amen. Yeah. Come and see Lord, let ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسام لهم شئت في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل سماوات والأرض أن تزولا war لئن جا فَإِنَّ إِلَّا اللَّهُ أولم تجد لسنة الله تخوين أولم يكون يروا في الأرض فيروا الذين من قبلهم وكان أشد منهم قوة وما نما ولا شي يوم <تصفيق> وليلة <تصفيق>